اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن هذا الحديث جمع بين مناقب ثلاث اولها الحث على تقوى الله وقوله حيث ما كنت يشمل ان كان في السر او كان في العلانية والجهر ويشمل ان كان في خلوته او كان بوجوده بين الناس وليعلم ان تقوى الله سبحانه وتعالى وصيه اوصى بها الله جل وعلا الانبياء والرسل واوصى بها اهل الايمان واوصى بها كل من يقول لا اله الا الله وكل من يدين بدين الاسلام وتقوى الله كما مر بنا جاءت في ايات كثيره ايات كثيره في كتاب الله تدعو وتحث على تقوى الله وكذلك الاحاديث الوارده في تقوى الله سبحانه وتعالى احاديث كثيره وقد عني السلف رحمهم الله تعالى بالحث على تقوى الله والتواصي بتقوى الله في اقوال لهم كثيره كل يحس ويدعو إلى التمسك بتقوى الله لأنها جماع الأمر وكنا قد عرضنا في دروس ماضية أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأقوال التابعين ولا إما المهديين المتبوعين الذين يحسون الناس بتقوى الله وكان آخر من تهينا إليه قول بعض أهل السلوك في الحسي بتقوى الله ومراقبتي الله جل وعلا في السر والعلانية يذكر الإمام ابن رجب رحمه الله عن بعضهم قال دخل بعضهم غيطة ذات شجر فقال لو خلوتها هنا بمعصية من كان يراني هكذا طرح هذا السؤال وساقه واورداه وكان ذلك في غفلة منه ظانا أنه في حال خلوته لا يراه أحد قال فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيطة يعني يناديه يناديا يناديه وهاتفا يهتف به ينبهه ويذكره قائلا الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فكان هذا تمديها له على انه وان كان في حال خلوته فان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه قال ورأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امراه يكلمها يعني وكانها ليست ذات محرم الله وربما كان كلامه لها في غير ما يباح له ان يتكلم فقال مذكرا محذرا منبها إن الله يراكما إن الله يراكما سترنا سترن الله وإياكما يعني لاحظا أن الله سبحانه وتعالى يراكما وأنتما مختليان تتكلمان فيما تتكلمان به فعليكم ان تراقبوا الله سبحانه وتعالى وعليكم ان تدركوا ذلك ثم دعاهما بان يسترهما الله سبحانه وتعالى وإياه لان ستر الله سبحانه وتعالى ان ستر عن عبده في الدنيا فقمن ان يستر عليه في الاخرة وان الله سبحانه وتعالى حيي ستير يعفو ويستر. ولذلك نبههما الى ما ينبغي ان يدعوان به حيث انهما وقع في هذا الخطأ فيسألان الله سبحانه وتعالى ان يستر عليهما وان يعفو عنهما قال وقال الحارث المحاسبي المراقبة علم القلب بقرب الرب يعني معنى المراقبة إحساسك بأن الله تعالى قريب منك وأنه مطلع عليك علم القلب يعني أن يعلم القلب وأن يستقر في القلب أن الله تعالى قريب من عبده فهو مطلع على ما يقع منه قال وسيل الجنيد بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من, نظري من نظرك إلى ما تنظره أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره فإذا علمت أن الله تعالى مطلع محيط عالم فإن هذا يحملك على أن تستحي من الله تعالى وأنت وض بصرك قال وكان الامام احمد رحمه الله تعالى ينشد اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل عليه رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيب فهو سبحانه وتعالى شاهد مطلع عالم ولهذا مطلع بكل ما يجري في هذا الكون عالم به عارف بما يقع ولهذا لا يخفى لا تخفى عليه خافية وقد جاء في كتاب الله ما يعيد هذه المعاني يقول وكان ابن السماك ينشد ابن السماك احد علماء السلوك ايضا كان ينشد يا مدمن الذنب اما تستحيي والله في الخلوة ثانيك يعني ان كنت خاليا بنفسك فان الله تعالى معك الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك يعني كونه يستر عليك كثرة أخطائك لا يعني أنه غائب قال والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما وصى معاذ رضي الله تعالى عنه بتقوى الله سرا وعلانيا ارشده الى ما يعنيه إلى ما يعنيه إلى ما يعينه على ذلك وهو ان يستحيي من الله تعالى كما يستحيي من رجل لهيبه من قومه فإذا ما وضع الانسان في ذهنه وفي حسبانه هذا المعنى فإنه يعينه على تقوى الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان إذا كان يستحي من بعض أهله ومن بعض قومه خاصة أهل الصلاح وأهل التقوى ومن لا يريد أن يطلع على عورة الله فإنه يستحي منه ويهاب فاذا كان الانسان في دنياه يستحي من بعض قومه ويهابهم ويتجنب ان يقع في عيبه امامهم فانه ينبغي ان يضع في حسبانه ان الله تعالى مطلع عليه في كل الاحوال وان الله سبحانه وتعالى دائم الاطلاع على ما يقع منه فإن كان يستحي من هذا الإنسان فحياؤه من الله من باب, باب اولى قال ومعنى ذلك أن يستشعر دائما بقلبه قرب الله منه والطلاعه عليه فيستحي من نظره إليه قال وقد امتثل معاذ رضي الله تعالى عنه ما وصاه به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني ومن علامات تطبيق معاذ رضي الله تعالى عنه لهذه الوصية ان عمر رضي الله تعالى عنه كان قد بعثه على عمل يعني عاملا من العمال وواليا من الولاة واميرا من الامراء قال فقدم وليس معه شيء يعني من حطام الدنيا ليس معه شيء فعاتبتهم رأته لأن عادة الناس أن من ولي عملا أو أن من عمل عملا أن يتكسب من خلال هذا العمل وأن يحصل على شيء من المال فكيف وقد عمل ولم يتكسب شيئا هذا محل المعاتبه قال فقال كان معي ضاغط يعني يعني كان معي يعني كان معي من يضغط علي بحيث لم اتكسب شيئا وظنت المراه ان عمر رضي الله تعالى عنه ارسل معه من يراقبه ومعاذ رضي الله تعالى عنه لم يحتاج الى من يراقبه من اهل الدنيا وانما جعل الله سبحانه وتعالى رقيبا ولذلك كان همه وكان وقته كله مصروفا في هذه الولاية التي ولاه عمر رضي الله تعالى عنه ولذا لم يحقق من متاع الدنيا شيئا قال كان ما يضاغط يعني من يضيق علي ويمنعني من أخذ شيء يقول وإنما أراد معاذ رضي الله تعالى عنه ربه عز وجل فظنت امراته أن عمر رضي الله تعالى عنه بعد معه رقيبا فقامت تشكوه إلى الناس والظاهر أنها قامت تشكو عمر رضي الله عنه إلى الناس من أنه مكتفى اكتفى بأن بعث معاذا حتى جعل معه من يضغط عليه قال ومن صار له هذا المقام وهو الشعور والإحساس بالمراقبه بان بأن الله تعالى يراقبه وأن الله تعالى يطلع على أعماله وأنه يحرص على أن يستحي من الله ومن صار له هذا المقام حالا دائما او غالبا فهو من المحسنين الذين يعبدون الله كانهم يرونه وهذا هو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان فسر الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يعبدون الله كأنهم يرونه ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ومعنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يعني لا يقعون فيها وقوله إلا اللمم هل معنى أنهم يعني يقع منهم الصغائر هذا ما فسر به بعض أهل العلم الآية ومنهم من قال إن معنى اللمم يعني أن يخطر في بالهم في بال أحدهم أن يهم أن يهم بالوقوع في في الخطأ والوقوع في المعصية لكنه يتذكر كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفهم من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني أنهم بمجرد ما يخطر في بالهم خاطر يتذكرون فيتجنبون فيستغفرون فلا يقعوا في الخطأ وهذا شأن من لازم تقوى الله تعالى ومراقبته قالوا في الجملة فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه, لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين وبالحديث ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها على ان إن خيرا فخير أو إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا هذا الحديث يقول أخرجه الطبراني في في معجمه الكبير من حديث جندب ابن سفيان لكن في سنده حامد بن آدم المروذي يقول كذبه غير واحد والحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الاخلاص إلا أن هذا المعنى وردا بأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبه قال فيكتب أو فيكتب له القبول في الدنيا دحيذ إن الناس تحبه ولعل هذا هو محل إظهار وعلانيه ما أسره فإنه إن فعل الخير وإن أقام بالطاعة وإن كان ذلك سرا إلا أن هذا يظهر على آثاره ويظهر بين أهله حيث يكنون له المحبة ويرزق له القبول وإن كان عكس ذلك بأن يقع في المعاصي فإن الله إن أبغضه نادى يا جبريل أن فلان إن الله يبغض فلان فيبغضه فيبغضه جبريل وينادي في الناس إن الله يبغض فلان فيكرهه أو فأبغضوه في فأبغضوه يكتب له الكراهية بين الناس ومحل الشاهد ان العمل الطيب وان العمل الصالح يكسب صاحبه يعني محبة لان الله سبحانه وتعالى يكتب له القبول في الدنيا وفي الاخرة ان شاء الله قال روي هذا مرفوعا وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قوله يعني إن هذا الحديث موقوف قال وقال أبو الدرداء ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر يقروا بمعاص الله فيلقى الله فيلقي الله له البغضى في قلوب المؤمنين وهذا هو تفسير لما أشرت إليه من الحديث السابق قال سليمان التيمي إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته يعني آثار هذا الذنب تظهر عليه وقال غيره إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله ثم يجيء إلى إخوانه فيرون اثر ذلك يعني أثر ذلك الذنب عليه والمراد إن إخوانه الذين يرون أثر ذلك يعني إخوانه أهل التقوى وأهل الصلاح وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة ولا يضيع عنده عمل عمل عامل ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار لأنه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق ومن التمسى محامد حامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ما وهذا يؤيده ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها إنها قالت من التمس رضى الله بغضب الناس أو بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه أو أرضى عليه الناس ومن التمس رضى الله ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس قال أبو سليمان الخاسر من أبدال الناس صالح عمله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد يعني أنه في حال السر يبدي السيئة ويبدي الخطأ ويظهر منه القبيح وفي حال الجهر يبدي من يبدو منه صالح العمل وهذا ضرب من ضروب الرياء وضرب من ضروب النفاق فإنه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 سعى في الارض واذا تولى سعى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولا بئسا بها قال ومن اعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم ولعل هذه معاملة كانت موجودة ينشا عنها الربا أو هي ضرب من ضروب الربا يكري الدراهم قال فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون فقال بعضهم لبعض فجاك للربا قال فنكس راسه وقال يا ربي افشيت سري الصبيان قال فرجع فجمع ماله كله وقال يا ربي اني اسير اني أسير واني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فاعتقني فلما اصبح تصدق بالمال كله واخذ في العباده ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان فلما رأوه قال بعضهم لبعض اسكتوا فقد جاء حبيب العابد قال فبكى وقال يا ربي أنت تذم مرة وتحمد مرة وكله من عندك يعني أنه رأى آثار أعماله الخيرة وآثار أعماله السيئة والله أعلم وهذه قصص يعني كما هو معلوم يذكرها أهل العلم على سبيل العظة والعبرة هذا ما كتبه المصنف رحمه الله حول الجزء الأول من الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت نعم هو يقولون ان من اسماء الله ستيغ هكذا الذي جاء به النص ولم يأتي بالستار، ولذلك بعض اهل العلم يقول ان يعني من الاسماء الحسنى الستير، لان الستار او الساتر مع ان الستار صيغة مبالغة من سترة والستير ايضا صيغة مبالغة لكنها لهجة من اللهجات لهجة عند العرب عندما يعني يميل الكلمات فبدلا من ان يقول الستار يقول الستير وما دامت قد جاءت بهذه اللفظة ولا خلاف يعني من حيث المعنى ولهذا من رخص من اهل العلمي أن يسمى الإنسان بعبد الستار يعتبر هذه لهجة ولغة ولا فرق بين قولنا ستار وستير يقول الإمام ابن رجل رحمه الله تعليقا على قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسمة تمحوها قوله أتبع السيئة الحزنة تمحها قال لما كان العبد مامورا بالتقوى في السر والعلانية لكن العبد قد ينسى وقد يغفل فيبدو منه أو فيعمل خلاف التقوى ولهذا نبهه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصر في أمر من أمور التقوى فإن له فرصة يستدرك بها تلك الغفلة وذلك الخطأ وذلك الموقف الذي وقع فيه وأخطأ فيه يمكنه أن يتدارك بأن يتبع هذه السيئة التي ارتكبها يتبعها بحسنة وهذه الحسنات تكون لها ماحية ولذلك ذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله إلى أن فعل الحسنات يمحو ويكفر السيئات يكفر السيئات واعتبروا أن من مكفرات الذنوب اتباع الحسنة السيئة وهذا خلاف مذهب المعتزلة الذين يزعمون أن السيئات تحبط الأعمال والحسنات لا تكفرها ومذهبهم في هذا مذهب فاسد وإن كانوا اختلفوا فيه فمنهم من يرى أن الحسنات لا تكفر السيئات وهذا رد للنصوص الواردة ومنهم من يرى أن السيئات تحبط الحسنات ومذهبهم الذي بنوه على ما يسمونه بالعدل من الأحكامهم الخمسة ما يسمونه بالعدل خاضوا في هذه المسألة مع أن الحكم فيها واضح بين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكري وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه هذا وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وقد اظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى اي ما يظهر فقد ورد ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع في السوق فجاءت اليه امراه تشتري منه فرات فرأى منها ما يعجبه وهم بها سوء فقال لها وهي يعني تفاصله فيما تريد ان تشتري قال لها ان عندي بداخل المكان ما هو اجود وافضل من هذا الذي في خارجه ودخلت المرأة المكان ظن منها انه سيبرز لها ما عنده من خير فراودها عن نفسها ونال منها وفعل بها بعض الاشياء ك... التقبيل واللمس ونحو ذلك الا انه يعني ما وقع في فاحشته ثم ادركته رحمة الله سبحانه وتعالى وعفو وتذكر فترك المرأة في دكانه وهرع الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له امره ويعرض عليه ما وقع فيه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس حتى حان وقت الصلاة وطلب منه أن يتوضا فلما توضى وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالقرآن ينزل في قوله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب السيئات ذلك ذكر للذاكرين وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية وبين له أن الله غفر له بسبب اتباعه الحسنات السيئات نعم ما أذكرها الآن إنما هي العدل وال معروفه مشهوره في كتب المعتزله القواعد قواعد الخمسه قال قوله واتبع السيئه الحسنه تمحوها لما كان العبد مامورا بالتقوى في السر والعلانيه مع أنه لا بد له أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى إما بترك بعض المامورات أو بارتكاب بعض المحظورات فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يتبعنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اصاب من امراه قبلة ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فسكتا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الايه فدعاه فقرأها عليه فقال رجل هذا له خاصة قال بل للناس عامة قال وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية في قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت المتقين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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين فهذه الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بيّن فيها أن فعل الحسنات بعد الوقوع في السيئات يمحوها ويزيلها ويكفرها ولهذا كان من مبادئ اهل السنة والجماعة ان عمل الحسنات وفعل الحسنات يكفر السيئات يكفر يعني يزيل اثار هذه السيئات وان من مبادئ اهل السنة والجماعة ان التوبة تجب ما قبلها وان التائب من الذنب كمن لا ذنب له كمن لا ذنب له وهنا يعني يورد المصنف رحمه الله امرا قد يستغربه البعض وهو ما الحكم فيما لو ان انسانا وقع في ذنب ثم تاب منه ثم عاد ووقع في مثل ذلك الذنب فهل له من توبة او لا بينا المصنف رحمه الله بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بان العبد اذا وقع في معصية ثم تاب منها يتوب الله عليه فان عاد ووقع في هذه المعصية وتاب منها ايضا يتوب الله عليه وإن تكرر ذلك الأمر لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأن يتوب عليهم وفيما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان توعد بني آدم بأنه يحملهم على الوقوع في الإثم وأنه يحملهم على أن يقعوا في المعاصي فاخبر الله سبحانه وتعالى ووعد بانه يغفر لهم وان تكررت منهم هذه المعاصي ما داموا يستغفرون الله سبحانه وتعالى فانهم متى ما تابوا الى الله واستغفروه يجدون الله سبحانه وتعالى توابا رحيما غفورا رحيما ولهذا فان الله سبحانه وتعالى يعني من العبد وبين له وبشره بانه يقبل توبته الا اذا بلغت الروح الحلقوم فعندئذ لا توبه حيث ينكشف الغطاء وحيث يعلم الانسان انه يعني بلغ حد المفارقه للدنيا فعندئذ لا تقبل توبته أما ما دامت روحه في نفسه وما دام قادرا على التوبة والعمل فإن الله يتوب عليه والله سبحانه وتعالى وصف التوبة في هذه الأحوال بأنها توبة عن قرب وبأن من يتوب يتوب من قريب فإن الله يتوب عليه وإن الله يغفر له لكن إذا تجاوز الروح الحلقوم او وصل درجة المشاهدة يعني مشاهدة خروجه من الدنيا فانه عندئذ لا تقبل له توبه يقول رحمه الله نعم ايش في ايه مزمن الله يتوب عليه ما دام لم تخرج الروح ولم تبلغ الروح الحلق حتى وإن كان المرض طال لأن هذا المرض نفسه كفار المرض نفسه ضرب من ضروب يعني سبب من أسباب مغفرة الذنوب فإن شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى يهيي له ما يزيده توبة. قال فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان, بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالاتفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم هذا تفسير الآية وهي قوله هو سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين من هؤلاء المتقون؟ قال الذين ينفقون في السراء والضرار هذا أول الأحوال ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ يعني إذا ما تعدى عليهم الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لجنوبهم ثم يبشر الله تعالى المؤمنين يقول ومن يغفر الذنوب الا الله ما داموا لم يصروا عليها وما داموا استغفروا منها فان الله يغفرها ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها خالدين فيها أجر العاملين قال فجمع بين وصفهم ببدل الندى يعني بالإنفاق واحتمال الأذى وهذا معنى قوله والكاظمين الغيض والعافين عن الناس وهذا هو غاية حسن الخلق الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد رضي الله تعالى عنه ثم وصفهم بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا عليها فدل على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر وهي الفواحش وصغائر يعني تقع منهم وهي ظلم النفس لكنهم لا يصرون عليها لكنهم لا يصرون عليها بل يذكرون الله عقب وقوعها فيستغفرونه ويتوبون إليه منها والتوبة هي ترك الإصرار لأن الإصرار على الصغائر كما يقول أهل العلم يصيرها كبائر وكما يقول أهل العلم إنه لا كبيرة مع التوبة ولا صغيرة مع الاستغفار لا صغيرة مع مع الاصراء ولا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة والاستغفار ومعنى قوله ذكر الله اي ذكر عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما توعد به على المعصيه من العقاب فيوجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وترك الاصرار وقال الله تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون أي مبصرون للحق فيتوبون إلى الله ويستغفرونه ويرجعون قال في الصقيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الزم ويأخذ بالذم قد غفرت لعبديه قال ثم اذنب ذنبا اخر الى ان قال في الرابعة يعني كرر الامر اربع مرات الى ان قال في الرابعة فليعمل ما شاء يعني ما دام على هذه الحال كلما اذنب ذنبا استغفر منه وأن الله تعالى يغفر له. اقرضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة. لكن يقول هو من طريق أبي نصير عن مولى لابي بكر رضي الله عنه وأن الإمام الترمذي قال هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. والحديث ايضا اخرجه ابو داود في السنان فمعنى هذا انه يعني قول موقوف على ابي بكر رضي الله عنه لكن مثل هذا وان كان موقوفا الا ان له حكم ليه؟ حكم الرفع لانه ليس مما للرأي فيه مجال نعم يحتمل سواء الذم نفس الذي ارتكبه اولا يعني او انه فعل ذنبا اخر لان الانسان عرضه لاما ان يداوم على ذنب او انه تتنوع ذنوبه لكن العبرة في ذلك انه يستغفر الله ويتوب اليه قال وخرج الحاكم يعني ذي مستدركه على الصحيحين يقول في هذا حديث على شرط البخاري لكن الشيخين لم يخرجاه والامام الذهبي وافق الحاكم في هذا الحكم قال وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه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 ولا يمل, ولا يمل الله حتى تملوا يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يمل يعني من مجازات عبده حتى يمل العبد وهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى مطلع على ما يفعله عباده وانه سبحانه وتعالى كما جاء في قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب فإن استغفر العبد وفي الحقيقة إن فعل العبد الذنب ثم لجوءه واستغفاره هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى يوفقه جل وعلا على هذا الفعل وهو الاستغفار ومعلوم أن من تاب واستغفر فكانه لم يقع في الذنب التائب عن الذنب كمن إيه لا ذنب له قال وخرج الطبراني لكن بإسناد ضعيف هكذا بينا الإمام ابن رجب رحمه الله قال من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء حبيب بن الحارث الى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال يا رسول الله اني رجل مقراف للذنوب ومعنى مقراف يعني كثير الايه اقتراف الذنوب لان هذه الصيغة مفعال من صيغ الايه المبالغة قال فتوب الى الله عز وجل هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه. قال أتوب ثم أعود قال فكلما فكل أذنبت فتوب قال يا رسول الله إذن تكسر ذنوبي قال فعفو الله أكثر من ذنوبك يا حبيب يا حبيب بن الحارث قال وخرجه بمعنى من حديث أنس يعني الطبراني روى هذا الحديث من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها ومن مسندي حبيب من مسندي أنس ابن مالك رضي الله عنه مرفوعة لكن بإسناد ضعيف وخرجه أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أي فكأنه روى الحديث من ثلاثة مسانيد مسند عائشة ومسند أنس ابن مالك ومسندي عبد الله بن عمرو بن العاص قال من ذكر خطيئة عملها من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها واستغفر الله لم يحدسها شيء حتى يمحاها أو حتى يمحاها هذا الحديث علقاء المحقق عليه قائلا رواه البزار يعني في مسندي من حديث محمد بن المسنى قال حدثنا عمر بن أبي خليفة قال سمعت أبا بدر وهو بشار بن الحكم الضبي عن ثابت عن أنس يقول ورجاله ثقات إلا أبا بدر فقد قال أبو زرعة منكر الحديث وقال ابن حبان ينفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديثه وقال ابن عدي ارجو انه لا باس به يعني انهم ضعفوا هذا الحديث وعدوه من منكرات ابي بدر وابو بدر هو بشار بن الحكم الببي نعم ها ما نشانه شروط التوبة ثلاث الاقلاع عن الذنب والعزم على ان لا يعود والندم على ما فات فهو عندما تاب كان محققا هذه الشروط لكن غلب عليه الشيطان فلما غلب عليه الشيطان وقع في ذنب آخر فعليه أن يستأنف لأن هذا دوره وهذا هو المطلوب منه في هذه الدنيا أن لا يصر عليه على ما قال قال ابن ابنه الدنيا بإسناديه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 قال حتى يكون الشيطان هو المحسوب يعني ما دام قادر على التوبة فعليه ان يتوب وان تكرر منه الاسم قال المفتن كمعظم ومكرم الممتحم يمتحنه الله تعالى بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب وأما قوله المحصور هو الشيطان فالمحصور هو الذي بلغ الغاية في التعب والإعياء أي إن الشيطان ييأس من إغواء الذي يدوم على التوبة قال وخرج ابن ماجه من حليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم التائب من الذنب كمن لا ذنب له هذا الحديث قال أخرجه ابن ماجه وأخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والشهاب القضاعي في مسنده كلهم من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه والمراد بأبي عبيدة يعني ابن عبد الله ابن مسعود وهذا سند الرجال هذقات إلا أنه منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود أبو عبيدة لم يسمع من أبيه قال وقد رواه عبد الرزاق كما في موضح أوهام الجمع للخطيب عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود موقوفا قال وحسنه الحافظ ابن حجر بشواهده فيما نقله عنه السخاوي في كتابه المقاصد الحسنه يعني كانه يميل الى ثبوت هذا الحديث وقيل للحسن يعني البصري رحمه الله الا يستقي احدنا من ربه يستغفره من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفره ثم يعود فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار قال وروي عنه انه قال يعني الشيطان يتمنى ان الانسان يستحي فلا يستغفر لكن علينا ان نستغفر لأن في ذلك مذلة للشيطان قال وروي عنه أنه قال ما أرى هذا, هذا إلا من أخلاق المؤمنين يعني أن المؤمن كلما أذنب ذنبا كلما أذنب ذنبا تا وقد روي المؤمن مفتن تواب وهذا كما هو من قول علي رضي الله عنه نعم شرحنا هذه الايه في أول الدرس تكون تنائمة وقلنا إلا اللمم يعني إما صغار الذنوب هذا ما فسر به كثير من أهل العلم قالوا يعني المؤمن يتجنب الكبائر لكن قد يقع في الصغير والوقوع في الصغير يستغفر منها فالله يغفر له أو أن المراد إلا اللمم يعني أنه يهمّ بالذنب لكنه لا يقاوم. <تصفيق> قال وروية من حديث جابر بإسناد ضعيف مرفوع المؤمن واهن راقع فسعيد منهلك على رقعيه. لكن هذا الحديث يقول رواه الطبراني في مسنده في معجمه الصغير. وفي سنده سعيد بن خالد الخزاعي وهو ضعيف، وقد أشار المحق المؤلف رحمه الله إلى ضعفه قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته من أحسن منكم فليحمد الله ومن أساء فليستغفر الله فإنه لا بد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم يعني أن هذا مما يجري به القضاء والقدر لكن العبد الموفق أن الله يوفقه فيتوب وقد مر بنا فيما جاء إن لولا أنكم تذنبون وتستغفرون وتتوبون إلى الله لأبدلكم الله بقوم يذنبون ويستغفرون لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه التواب الرحيم ومن صفاته أنه العزيز الجبار فظهور آثار هذه الصفات لا بد أن يظهر في هذا الكون فكان من فضله سبحانه وتعالى ان اجرى وقدر على بعض عباده ان يقع في الخطأ ثم يتوب ويستغفر وهذا ابو البشر ادم عليه السلام مع ان الله سبحانه وتعالى خلقه بيده واسكنه الجنة و نعم في الجنة لكن قدر عليه وقضى ان يقع في تلك المعصية التي وقع فيها حيث اكل من الشجرة التي نهاه الله ان يأكل منها ثم ان الله سبحانه وتعالى قضى له بالتوبة فتاب فكان كمن لم يقع في الذنب والله اعلم